جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين بالامس كان السؤال لم يتم الجواب بحكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء الوقت الان كافي ولا باقي ثلاث دقائق استقبال القبر على حالات استقبال قبر النبي عليه الصلاه والسلام على حالات اذا كان عند القبر واستقبله يدعوه عليه الصلاه والسلام ويساله الامور التي لا تسال الا من الله كان يساله الهدايه او يساله التوفيق او يساله الرزق او يساله العافيه او نحو ذلك من المطالب التي لا تسال الا من الله تبارك وتعالى فهذا هو الشرك الذي بعث عليه الصلاه والسلام في النهي عنه والتحذير منه لا يسال الا الله ولا يدعى الا الله ولا يطلب من المدد والعون إلا من الله عز وجل هذه صورة الصورة الثانية أن يستقبل القبر ليتحرى الدعاء يتحرى الدعاء عند القبر فهو يستقبل القبر ويجعل القبر أمامه والقبلة خلفه ويتحرى الدعاء فيسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة متحريا الدعاء في هذه وهذا مما لا أصل له في شريعة الإسلام وفي دين نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهذه الصورة الصورة الثالثة أن يستقبل القبر والقبلة خلفه ليسلم, ليسلم ويزور الزيارة الشرعية فهذا عمل صالح يثاب عليه الإنسان يقف عند القبر والقبر أمامه والقبلة خلفه ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر فهذا من الأعمال الصالحة ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وداخل في أيضا قوله عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنا تذكركم الآخرة